قالوا الطير نابك وبمن معك؟ قال الطائر قم عند الله بل أنتم قوم تُفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لبيتاه و اهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله و اننا صادقون ومكروا مكروا ومكرنا مكروا وهم لا يشعرون فوَظِّرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ إِنَّ دَمَّ أَرْضَنَا هُم وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأن جئن الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوط إذ قال لقومه أتئتون الفاحشة وأنتم تبصرون أإنكم لا تئتون الرجال شحوة من دون النساء بَل انْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ